فلما تلاقينا على صفح رامة وجدت بنانا العميرية احمارا فقلت خذاب تلك فبعد فراقنا وقالت ما عاد الله ذلك ما جرى ولكنني لما رأيتك رحيلا بكيت دما حتى بلغت به الثارة فمسحت باطراف البنان مجامعي فصارت خطابا الاكوفي كما ترى باجابلك بكرة وبسعد اللي جا وياك أنا باجابلك بكرة وبسعد اللي جا وياك وبين الشف والحضرة وبين الشف والحضرة ما الأشوت مزفنان مزفنان انا مشتاق لك والله أرجو جمالك وعد الله بشتاك لك والله عدد جماك وعد الله وبشكي لك ونا حالي وما جاسه أنا منك وبشكي لك وانا حالي. وما جالس تنام منك ولا يهر هجر يا غالي ولا يهر هجر يا غالي وانا مالي بنا عنا بنا عنا انا مشتاق لك والله حرس جنبك وعد الله انا مشتاق لك والله حرس جنبك وعد الله فرقة ناري ما ترحل تسبه وين والوين فرقة ناري ما ترحل تسبه وين والوين وقاعش لسمر والهن وقاعش لسمر والهن وان اسأل اجوم الليل اجوم الليل انا مشتاق لك والله ارش جنبك وعد الله والله الجمهة وعد الله انا بقابلك بكرة وبسعد اللقاء وياك انا بقابلك بكرة وبسعت اللجاج وياك وبين الشف والهضرات وبين الشف والحضرة ما الأشوت مسفنان مسفنان أنا مش تاكلك والله أنا مستنبك وعد الله أنا مش تاكلك والله أنا مستنبك وعد الله بشكي لك وانا حالي وما قاسي انا منك وبشكي لك وانا حالي وما قاسي انا منك وليهر هجر يا غالي وليهر هجر يا غالي وانا مالي بنا عنا بنا عنا انا مشتاق لك والله هرص دمك وعد الله انا مشتاك لك والله على الجنبات وعد الله